يا أيها الذين آمنوا أو فوا بالعقود أحلت لكم بهيمة لنعام إلا ما يطلع عليكم غير مُحِل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلايد ولا من البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللت فاستأدوا ولا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 بلا سلام ذلك فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشواهم وخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا فما نضطر في مخمة غير متجانف لاثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل حلل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونه النم ما علمكم الله فك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 وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتموا إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجنكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضا أو على سفر نوجا أحد منكم من الغائط أو لامستموا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا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 بإذنه ويهديموا إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيء أن نراد أن يهلك المسيح بن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصار نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذب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 Und...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 وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنتين يتيبون في الأرض فلا تاس على القوم الفاسقين واتلوا عليهم نبأ ابن يادم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من حديما ولم يتقبل من الآخر قال لنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بصدت إلي يدك لتقتلني ما أنا ببعصط يدي إليك قتلك. إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فاصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواريه سوء تاخي أصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفسنا وفساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا وما أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء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 بأفواههم ولم قلوبهم. ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم ياتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن هذا فخذوه وإن لم توتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلا تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخر عذاب عظيم سمعون للكذب أكلون للسحت فإن جاءوا كفحكون بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيئا وإن حكم تفحكون بينهم بالقسط إن الله يحب المقصطين وكيف يحكمون كوعدهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إن آذ وقال لنا فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشون الناس واخشون ولا تشتروا بآيات ثمن قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين ولنف بالعين والذن بالذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيس بن مريم مصدقاً لما بين يديه من التوراة لما بين يديه من بما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 ما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع هواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم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 أمر من عاده فيصبحوا على ما أصر في أنفسهم نادمين. يقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطة أعمال فاصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا ما من يرتدد منكم عادله فسوف يات الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزّ على الكافرين يجاهدون في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 الكتاب من قبلكم والكفار عواليا واتقوا الله إن كنتم ممنين وإذا ناديتهم إلى الصلاة اتخذوها زؤوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أنا من بلى وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل نبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله ما اللعنة أنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردات والخنازير وعبد الطغوت أولئك شر مكنا وأضلوا عن سواي السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وتلا كثيرا منهم يسارعون في لثم وعذوان وأكلهم السحت لبيس ما كانوا يعملون لو لا ينهأهم الربان الجون والأحبار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 لا يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل عبد الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومؤونة النار وما للظالمين من صير لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من لاهن الله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون لا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 لَا يُؤْمِنُونَ أن اصْخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ خَالِدُونَ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ اتَّخَذُوا أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدن أقربهم ودّة للذين آمنوا الذين قالوا إننا صارا ذلك بأن منهم قسّيسين ورهبان وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَكَتَبْنَا تبنا مع الشايعين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحت يلها رخالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبة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 القرآن تبدل لكم الله عنها والله غفور حليم قد سأل قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرته ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالى وإلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أو ولو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 فعصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله نرتبتم لا نشتري به ثمنه ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إن إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنه استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم لوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ومعتدينا إنا إذا لمن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 وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتولاة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني وتبرئ ولا ولبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذا وحيت إلى الحواريين أنا منوبي وبرسولي قالوا آمنا وشهدنا بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا إبنا مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال تقول الله إن كنتم ممنين قالوا نريد أن كل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشائدين قال يا إبنا مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وأخرنا وآية منك